وَاتَّخَذُ مِنْ ذُو النِّعْمَةِ آلهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّةً وَلَا نَفْعًا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 فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أتى طير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 سَأَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَل كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا